وَجَادَلُوا بِالْبَاصِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَتْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَادٌ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارُ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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وززياتهم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 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَئِذٍ بَارِزُونَ لَا يَضُرُّ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله موق من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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب بقوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءكُمْ بِيُوْسُفٍ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءكُمْ بِهِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَ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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فدعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن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 فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُزْقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِفَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِ إلَى النَّارِ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 من المسرفينهم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله لطير بالعباد، فوَقَاهُ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِفِ الرَّعْنَ سُوءُ العذابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في نار فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 كذلك يُخفَقُ الَّذين كَانوا بآياتِ الله يجحدونَ اللهُ الَّذي جَعَلَ لكم الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ أَبناً أَوَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذَالكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمينَ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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 ولكم فيها منافع ولتدلوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويوريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْفُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 وما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون